ويل للمطففين الذين إ ذ ا اكتالوا على الناس يستوفون و إ ذ ا كالوهم أ و وزنوهم يخسرون أ ل ا يظن أ و ل ئ ك أ ن ه م مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إ ن كتاب الفجار لفي سجين وما أ د ر ا ك ما سجين كتاب مرقوم ويل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 ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما ادراك ما عليون كتاب مرضون يشهده المقربون ان الابرار لفي نعيم على الاراء يعرف في وجوههم ن ظ ر ة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختام ه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من ت س ن ي م عينا يشرب بها المقربون ان الذين اجرموا كانوا من الذين آ م ن و ا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا إ ن ه ؤ ل ا ء لضالون وما أ ر س ل و ا عليهم حافظين فاليوم الذين آ م ن و ا من الكفار يضحكون على ا ل أ ر ا ئ ك ينظرون هل 「今夜は何でもできることはないことです」